بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فَصَلَّتَ يَدَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُ في آذاننا وقل ومن بيننا وبينك حجاب فعملنا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن ما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة وهم الآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إن كُم لا تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ كُلَّ ضَافٍ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا في أربعة أيام سواء يا طرعن وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء نمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فإن عرضوا فقل لهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء تكبوا في لغب غير الحق وقالوا ما نشد من شد منا قوة أ ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون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 إما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُ ما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرةٌ وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا بصاوكم ولا جلودكم ولكن ظن. فإن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فانترون ومثّل لهم وإي يستعبدون فما هم من المعتمين وقِيَّبنا لهم قُرآنًا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم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 فَلَنُذِيقَ النَّذِيرَ الَّذينَ كَفَروا عذاباً شديداً وَلَنَجْزِيَ النَّهُمُ أسوأَ الَّذينَ كَانوا يَعْمَلونَ ذَلِكَ جَزاءُ وَعْدٍ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 نجعلوا ما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر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 من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعبل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة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 وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ لَنَإِن كُنْتُمْ إِلَيَهُ تَعْبُدُونَ فَإِلَىٰ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنَ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَ لَبَضَ خَشَعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْدَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاهَا لَمُحِيَ الْمَوْتَ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 اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن مَّا جَاءَ أَوْ مَا إِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ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 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَىٌ وَشِفَاءٌ والذين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 وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ سَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَابِدِينَ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء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 وَإِمَّا ٱمَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن ذَغْنَا لَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَإِرْجِيْدٍ إلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَالْحُسْنَ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَوْوُ بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ أعرض ونأى جانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريق قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم من نظل منهم من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في لفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق او لم يدف بربك انه على كل شيء شهيد الا انهم في مريتهم من لقاء ربهم الا